Thank、you لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا ن لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لكنه ر ض ي ب فيمن يعذبه لكنه رضيب في من يعذبه فليس ي يعذبه من ف يقبل لا لوم ولا عملا Shفيikh. I'm sorry, I can't. k e s h f i Anna, Sifu Raja. 何